السلام عليكم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة جميعا ورحمه الله وبركاته أ ع و ذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آ ل ه الطاهرين و ل ع ن ة الله ا ل د ا ئ م ة ا ل م ع ب د ة على أ ع د ا ئ ه م أ ج م ع ي ن إ ل ى قيام يوم الدين أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه و آ ل ه اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم على محمد و آ ل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إ ب ر ا ه ي م و آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد وصل على جميع ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وعبادك الصالحين يا رب العالمين وصل على سيدنا ومولانا أ م ي ر المؤمنين أ ب ي الحسن علي بن أ ب ي طالب عليه السلام وعلى ا ل ب ض ع ة ا ل ط ا ه ر ة ا ل ص د ي ق ة ا ل ش ه ي د ة سيده نساء العالمين من ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ف ا ط م ة الزهراء صلوات الله عليها وصل على صبطي نبي ا ل ر ح م ة و إ م ا م ي الهدى امامين الشهيدين المظلومين سيدي شباب أ ه ل ا ل ج ن ة أ ج م ع ي ن الحسن والحسين صلوات ربي عليهما وصل على أ ئ م ة المسلمين أ ئ م ت ن ا قادتنا سادتنا أ و ل ي ا ء نعمتنا وسيلتنا إ ل ى الله عز وجل شفعائنا, إلى الله شفعائنا عند الله عز وجل ا ل أ ئ م ة ا ل س ا د ة ا ل ق ا د ة ا ل ح د ا ى المهديين الميامين صلوات ربي عليهم أ ج م ع ي ن علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكر ي والخلف ا ل ح ج ة المهدي المنتظر الموعود أ ر و ا ح ن ا لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك وابن أ و ل ي ا ئ ك ا ل ح ج ة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آ ب ا ئ ه في هذه ا ل س ا ع ة وفي كل س ا ع ة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكينه أ ر ض ك طوعا وتمتعه ي فيها طويلا عجل اللهم فرج سهل مخرجه انجز موعده عجل اللهم فرجنا بهم يا كريم وفرج اللهم عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات بحقهم اللهم اجعلنا من أ ن ص ا ر ه و أ ع م ا ن ه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه في ج م ل ة أ و ل ي ا ئ ه اللهم والمراجع العظام والعلماء والمؤمنين العاملين في كل زمان ومكان السائرين على نهجه ونهج آ ب ا ئ ه الطاهرين الممهدين لدولته وسلطانه أ ي د ه م و ف ق ه م أ ن ص ر ه م ب ت أ ي ي د ك وقوتك يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات ف إ ن ك ولي ا ل ب ا ق ي ا ت الصالحات و أ ن ت على كل شيء قدير اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها فانت ربها وخير من زكاها اما بعد عباد الله أ ح ب ت ي في الله من المؤمنين والمؤمنات أ و ص ي ك م بتقوى الله عز وجل أ و ص ي نفسي قبلكم ومعكم بتقوى الله عز وجل أ ذ ك ر نفسي و أ ذ ك ر ك م بتقوى الله عز وجل أ ي م خ ا ف ة الله عز وجل أ ي م ر ا ق ب ة الله عز وجل أ ي البحث عن رضا الله عز وجل في كل أ م و ر ن ا بالتزام الطاعات واجتناب المعاصي والموبقات بامتثال كل أ و ا م ر الله عز وجل واجتناب كل ن م ا ه ي ه وسخطه فلا ق ي م ة ل أ ح د ن ا ولا ش ف ا ع ة ل أ ح د ن ا ولا ك ر ا م ة لمؤمن عند الله عز وجل ولا ع ز ة ولا س ع ا د ة ح ق ي ق ي ة في الدنيا فضلا عن ا ل آ خ ر ة إ ل ا بتقوى الله عز وجل ولا ب ص ي ر ة ولا إ ب ص ا ر للحق وللطريق الحق إ ل ا بتقوى الله عز وجل ولا ب ص ي ر ة ونور من الله عز وجل في متقلبات الدنيا و أ ح و ا ل ه ا و أ ل ا م ه ا ومصائبها وقضاياها إ ل ا بنور ب ص ي ر ة تقوى الله عز وجل وللتقوى ايها ا ل أ ح ب ة في الله علامات ومن علامات التقوى الشكر لله عز وجل بالاعتراف بالمنن والنعم ا ل ع ظ ي م ة التي من الله عز وجل بها علينا فكلما كان العبد متقيا كلما كان مترقيا في إ ي م ا ن ه وتقواه كان أ ك ث ر شكرا لله عز وجل فهذا أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيد الخلق أ ج م ع ي ن نبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حينما قال في تلك الروايات ا ل م ش ه و ر ة عنه واني لاستغفر الله عز وجل في كل يوم سبعين م ر ة فقيل له يا رسول الله صلى الله عليك و آ ل ه أ و ل م يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر ماذا كان جوابه صلى الله عليه و آ ل ه في أ م ث ا ل هذه التساؤلات والمواقف كان يقول أ ف ل ا أ ك و ن عبدا شكورا نعم الشكر ع ل ا م ة من علامات تقوى العبد وللشكر مراتب والشكر على ما أ ن ع م والشكر لما أ ل ه م الله عز وجل و أ ن ع م على عباده ولا ن ع م ة من النعم عند العباد إ ل ا من الله ما بكم من ن ع م ة فمن الله فوجب الشكر على كل ن ع م ة بل أ ن الشكر لا يوفي حق الله عز وجل فكلما قلت لك شكرا أ و حمدا وجب علي مع ذلك أ و على ذلك أ ن أ ق و ل لك, لك الشكر نعم وجوب شكر المنعم فطري في نفس البشر اسداء شكر من أ ح س ن وتقدير من أ ح س ن الى العبد الى ا ل إ ن س ا ن هذا مفطور عليه ا ل إ ن س ا ن وجوب شكر المنعم يجد كل فرد سوي من البشر يجد أ ن ه يجب عليه أ ن يشكر كل من أ س د ى اليه صنيعا فكيف بالمنعم ا ل أ ع ظ م المتفضل المنان 「あなたは」 وللشكر أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ثلاث مراتب وللشكر أ ن و ا ع ومراتب وذكر العلماء وفق ما ورد في أ ل س ن ة الروايات عنهم صلوات الله عليهم أ ج م ع ي ن أ ن الشكر ليس ب ح ر ك ة لسان ليس فقط قول شكرا لله والحمد لله ليس هذا فقط هذه م ر ت ب ة من مراتب الشكر فقالوا للشكر مراتب شكر قلبي وشكر قولي وشك وشكر فعلي عملي أ م ا الشكر القلبي فالمراد به الاعتقاد أ ن يعتقد العبد ب أ ن ما به من نعم فمن الله عز وجل أ ن يقر بقلبه بوجدانه بضميره بعقله باعتقاده لله عز وجل أ ن لا يرى لنفسه شيئا أ ن لا يرى شيئا من النعم التي عنده أ ن لا يرى أ ن ه قد اكتسبها ب ق و ة وبقدرته ما بكم من نعمه فمن الله أ ن يصل العبد باعتقاده إ ل ى هذه المرحله ة أن كل ل ما د ي وهو حق وهو و حق ان ق ع أ كل ما لديه فمن الله عز وجل ليس بقدرته وليس بشطارته وليس وليس بتدبيره و إ ن م ا هي من الله عز وجل حتى و إ ن سلك العبد بعض ا ل أ س ب ا ب حتى و إ ن اتخذ بعض ا ل أ م و ر ف إ ن م ا يسلك أ س ب ا ب ا سببها الله عز وجل لعباده فهي ب ا ل ن ت ي ج ة من الله عز وجل نعم الشكر القلبي ن ل ا يختلف حال ا ل إ ن س ا ن في سراء او ضراء في سرائه يشكر الله عز وجل كما يشكره في ضرائه نعم في نعمه في رخاء يشكر الله عز وجل وفي ابتلاء وفي مصاب أ ي ض ا يشكر الله عز وجل اللهم إ ن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى نعم تلك م ر ت ب ة عظمى في شكر الله عز وجل هذا الاعتقاد يولد أ م و ر ا ويسبب أ م و ر ا ك ث ي ر ة إ ذ ا اعتقد العبد أ ن كل النعم من الله عز وجل و أ ن المدبر والرازق والصانع ومسبب ا ل أ س ب ا ب هو الله ف إ ن ه لن يتعلق قلبه ب أ ي سبب من ا ل أ س ب ا ب من دون الله تعالى سوف يبقى القلب في كل احتياجه ف س وفي ب القلب ق ى في كل رغباته وفي كل ما يؤمله البشر سوف يبقى متعلقا بمفيض النور بمفيض ا ل أ س ب ا ب بمسبب ا ل أ س ب ا ب بالله وجل ل وما هذا عز عز وجل وما دون الله عز وجل سبب من الأسباب الله سبب يسخرها من ه شكر قلبي يعيش ا ل ر ا ح ة و ا ل إ ط م ئ ن ا ن بتقدير الله عز وجل يعيش شعور الرضا بقسم الله وبقسم الله عز وجل لا يعيش سخطا ولا يعيش اعتراضا ولا يعيش تذمرا حتى في الابتلاءات يراها ن ع م ة من النعم لا تكره الفتن ففيها خير كثير نعم هذا الشكر القلبي وشكر قولي أ ن هذا اللسان يلهج ذكرا بذكر الله تعالى بشك بشكر الله تعالى يظهر أ ث ر هذا الاعتقاد القلبي في لسانه ف ي ش ك ر الله عز وجل دومان أمام, امام كل الدنيا هو شاكر لله أ م ا م الاصحاب و ا ل أ ح ب ا ب هو ش ا ك ر أ م ا م ا ل أ ع د ا ء هو ش ا ك ر أ م ا م النعم إذا أقبلت ل ع ي هذا الدنيا هو شاكر بلسانه هو و إ وإذا أدبرت وإذا ابتلي أيضا ابتلي يبقى وإذا شكر ا ا لفظي ل وجل ل ه هذا عز شكر قولي وهو لا يؤدي حق الله عز وجل بل نفس كما ورد في ا ل أ د ع ي ة والروايات بل نفس التوفيق للتلفظ به الشكر هذه نعمة وكلما وكل قلت لك الحمد وجب علي على ذلك أ ن أ ق و ل لك الحمد نفس التوفيق للتلفظ بالشكر لله عز وجل هذا ب أ ي و س ي ل ة بهذا اللسان بهذه ا ل ط ا ق ة من أ ي ن لي هذا اللسان ومن أ ي ن لي هذه ا ل ط ا ق ة هي من الله عز وجل إ ذ ا وجب علي أ ي ض ا أ ن أ ش ك ر الله عز وجل على التوفيق على الشكر و أ ش ك ر ه ثالثا على التوفيق على الشكر الثاني وهكذا الرابع والخامس ولا ينتهي ا ل أ م ر فكلما قلت لك شكرا وجب علي لذلك أ ن أ ق و ل لك شكرا والشكر العملي العمل ان يوظف ا ل إ ن س ا ن هذه النعم وفق ما أ ر ا د الله عز وجل أ ع ت ق د ب أ ن النعم كلها من الله عز وجل أ ش ك ر الله عز وجل باللسان والذكر لكن الشكر العملي يعني أ ن أ ص ر ف هذه النعم فيما أ ح ل الله وفيما أ ر ا د الله عز وجل قد يعتقد ا ل إ ن س ا ن بنعم الله ويشكرها لفظا ً وقولا ً ولكنه يسقط في الاختبار في م ر ح ل ة الفعل والعمل فتراه يوظف نعم الله عز وجل في خلاف ما أ ر ا د الله خيرك إ ل ي ن ا نازل وشرنا إ ل ي ك صاعد نعم هو توظيف للنعم في غير ما أ ر ا د الله وفي غير ما أ ح ل الله أ ع ط ا ن ا العين ا ل ب ا ص ر ة إ ن أ ب ص ر ن ا بها حلالا فهو شكر عملي لله عز وجل و إ ن أ ب ص ر ن ا بهذه العين حراما هو كفر ل ن ع م ة الله عز وجل كفر عملي هذا اللسان إن طقمنا ن ط ق ن ا به حقا وصوابا وصلاحا هو شكر عملي لله عز وجل و إ ن نطقنا به كذبا وزورا وبهتانا و إ ث م ا فهو كفر عملي لهذه ا ل ن ع م ة وهكذا في سمعنا وهكذا في يدنا وهكذا في رجلنا وهكذا في اموالنا وهكذا في ابنائنا وهكذا في كل ما خولنا ربنا عز وجل ان صرفنا هذه النعم فيما اراد الله عز وجل وحدده فهو شكر عملي لله عز وجل وان لم نصرفها تلك النعم لم نصرفها في ط ا ع ت ن الله ان وظفناها في م ع ص ي ة الله إ ن استهلكناها إ ن صرفناها إ ن وضعناها في غير ما أ ح ل الله فيما حرم الله عز وجل ونهى ف إ ن ه كفر عملي لنعم الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حق عباده الشاكرين العارفين الله وجل المقدمين عباده عز حق ل ل ن ع م ن س أ ل ه أ ن يجعلنا من الذين لا يطول حسابهم يوم الحساب على هذه النعم وعلى ما أ و ل ا ن ا ربنا عز وجل الخامس والعشرين من شهر شوال ذكرى شهادة الإمام الصادق صلوات الله عليه والتي تصادف بعد أيام إمام العلمي عليه من بعد شهر ذكرى وناشئ العلم ب أ ب ي هو وامي رغم كل تلك الظروف والمحن التي عاناها ورغم وقد ر غ م و استثمر ما تحصل عليه من ف ر ص ة في انتهاء د و ل ة بني أ م ي ة في انشغال بني اميه في اخر أ ي ا م ه م بسقوط دولتهم ا ل ظ ا ل م ة وحكمهم الجائر وانشغال بني العباس في تثبيت أ ر ك ا ن حكومتهم ا ل ظ ا ل م ة ا ل ج ا ئ ر ة نعم كانت هناك ف س ح ة من الزمن ل إ م ا م ن ا الصادق صلوات الله عليه في أ ن ينشر علوم جده صلى الله عليه و آ ل ه <تصفيق> وليست علوم المذهب فقط ومذهبه مذهب جده رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في ح ر ك ة ع ل م ي ة لم تتهيا الظروف ل أ ي أ ح د من ا ل أ ئ م ة صلوات الله عليهم اجمعين كما ت ه ي أ ت لامامنا الصادق صلوات الله عليه ولذا ترى أ ع ظ م الحركات ا ل ع ل م ي ة و أ ع ظ م ح ر ك ة ع ل م ي ة في عصر أ ئ م ت ن ا ص ل و ا ل ل ه عليه صلوات الله عليهم أ ج م ع ي ن كانت على يدي ا ل إ م ا م الصادق صلوات الله عليه و إ ن كان امتدادا ل م د ر س ة أ ب ي ه ا ل إ م ا م الباقر ي صلوات الله عليهم أ ج م ع ي ن لكنه حصل على ف ر ص ة أ ع ظ م نعم فلا فلذا ا ف ل ترى أ ك ث ر علوم آ ل محمد صلوات الله عليهم أ ج م ع ي ن و أ ك ث ر الروايات عن رسول ا ل ل ل ه ا ص ح ي ح عن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وفق مذهبنا الحق هي و ا ر د ة عن إ م ا م ن ا الصادق صلوات الله عليه و ل ك ث ر ة الروايات ا ل و ا ر د ة عنه صلوات الله عليه سمي هذا المذهب باسمه المذهب الجعفري و إ ن كان هو مذهب أبو م ح م درس و ع و ك ل أهل ا ل ب ي ت ص ل و ا الله ت ع ل ي ه م أ ج م ع ي ن نعم د ر س و ع ب ر ة من هذا ا ل إ م ا م العظيم أ ن ا ل م س أ ل ة ليست ا خ ت ي ا ر ي ة وليست ت ب ر ع ي ة في أ ن نتعلم و أ ن نعلم أ ب ن ا ء ن ا و أ ج ي ا ل ن ا أ ن نتعلم ونعلم العلم المفيد النافع للدنيا و ا ل آ خ ر ة نعم هي شعار وهو برنامج عملي ل أ ئ م ت ن ا صلوات الله عليهم أ ج م ع ي ن في تعليم وتبليغ وتخريج للعالم علماء ع ل ل م م ا و ت ي نعم ن من تلك من هذا ا ل م ب د أ ومن هذه ا ل م د ر س ة ننطلق جميعا في كل مساجدنا في كل مشاريعنا ا ل ت ع ل ي م ي ة ا ل د ي ن ي ة التي ترعى أ ب ن ا ء ن ا وبناتنا شبابنا وشاباتنا والتقدير الموصول لكل القائمين على هذه المشاريع ا ل ت ع ل ي م ي ة في هذا الجامع المبارك وفي غيره من المساجد والمسائل والمهاتم وغيرها و بشقيها الرجال ا ل نعم س ا ء ن هذا هو مذهب جعفر بن محمد الصادق هذا مذهب أ ه ل البيت صلوات الله عليهم أ ج م ع ي ن العلم والتعلم أ و ل و ي ة وبرنامج عظيم دائم في ح ر ك ة ا ل ح ي ا ة ولا تنازل عن هذا ا ل م ب د أ ولا تخاذل ولا تراخن رغم كل شيء ل ل ظ ر و ف والمصائب والالام فصلوات الله عليه وعلى آ ب ا ئ ه و أ ب ن ا ئ ه الطاهرين صلوات ربي عليهم أ ج م ع ي ن وثبتنا الله على ولايتهم و ا ل ب ر ا ء ة من أ ع د ا ئ ه م ولا فرق الله بيننا وبينهم طرفه عين أ ب د ا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة في الواحد والعشرين من شهر شوال ما وافق الامس في الواحد و العشرين من شهر شوال س ن ة أ ل ف و م ئ ت ي ن و س ت ة عشر ل ل ه ج ر ة الموافق ل ل س ن ة الف أ ل و ث م ا ن م ا ئ ة واثنين للميلاد أ ي قبل م ئ ت ي ن و إ ح د ى عشر س ن ة تقريبا ذكر استشهاد ا ل ع ل ا م ة الفقيه المرجع الشيخ حسين العصفور ا ل ع ل ا م ة ر ح م ة الله عليه م ف خ ر ة العلم وهذه ا ل أ ر ض وهذا المذهب وهذه ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ح ق ة ا ل أ ص ي ل في هذا الوطن م ف خ ر ة علم وعلماء و م ف خ ر ة وطن وشعب أ ص ي ل و م ف خ ر ة مذهب و ط ا ئ ف ة و م ف خ ر ة إ س ل ا م هذا المرجع العظيم العلام الكبير الذي في تاريخه شهدت البحرين ح ر ك ة ع ل م ي ة ع ظ ي م ة ومدرسته التي أ س س ه ا في م ن ط ق ة الشام ش خ و ر ه وتاريخها المعروف بعد أ ن انتقل إ ل ي ه ا من موطنه ا ل أ ص ل الدراز نعم مثبت في التاريخ ف ر ح م ة الله عليه وعلى هذه ا ل ت ر ب ة ا ل ط ا ه ر ة التي خرجت وتخرج علماء يفخر بهم الدهر ويفخر بهم ا ل إ س ل ا م والمسلمون التدخل العسكري ا ل أ م ر ي ك ي في سوريا تقرع نواقيس الخطر وتقرع طبول الحرب و ت ط ب ل أ م ر ي ك ا وترعد وتهدد وتزبد نعم ب ض ر ب ة ع س ك ر ي ة على سوريا مع محورها العميل الخائن من حكومات العرب والمسلمين في ا ل م ن ط ق ة وغيرها نعم رفضا لهذا التدخل نرفض هذا التدخل ونرفض هذه الحرب وهذه الحرب لن تكون بحسب المعطيات والظروف إ ن كانت لا سمح الله لن تكون ك أ ف غ ا ن س ت ا ن والعراق لن تكون كمصائب تدخل أ م ر ي ك ا في أ ف غ ا ن س ت ا ن أ و كمصائب تدخل أ م ر ي ك ا في العراق نعم سوف تكون ا ل م ص ي ب ة أ ع ظ م وسوف تكون الحرب بتعبير بعضهم حربا كونيه وليست عالميه نعم نرفض التدخل من ا ل أ ج ن ب ي في أ ي بلد كما نرفضه لبلدنا نرفض تدخل القوات ا ل أ ج ن ب ي ة ا ل م ح ت ل ة ا ل غ ا ز ي ة لبلدنا كذلك نرفض التدخل العسكري ا ل أ ج ن ب ي ل أ ي د و ل ة من الدول و من مفارقات الدهر و من مكياته أ ن مجلس الشيوخ البريطاني يعمل تصويتا فتكون ا ل ر ا ج ح ي ة لمنع ح ك و م ة بريطانيا من التدخل مجلس الشيوخ البريطاني ا ل أ ر ج ح في تصويته يرفض ماذا أ ن تتدخل بريطانيا في الحرب التي تريد أ ن تقودها أ م ر ي ك ا في ا ل م ن ط ق ة والكنغرس و ا ل أ م ر ي ك ي تعلو فيه الصيحات واستفتاءات ك ث ي ر ة ك ب ي ر ة بنسب ك ب ي ر ة من الشعب ا ل أ م ر ي ك ي بل ومن الكونغرس أ ي ض ا يرفض التدخل العسكري ا ل أ م ر ي ك ي في سوريا و أ م ا حكومات الانبطاح ا ل ع ر ب ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل م ن ط ق ة فهي بشبه إ ج م ا ع و ج ا م ع ة الدول ا ل ع ر ب ي ة بشبه إ ج م ا ع تريد من أ م ر ي ك ا أ ن تضرب سوريا إ ل ا من عصم الله كما نقل احتجاج الجزائر والعراق ولبنان و إ ل ا فالغالب من هذه الجامعه ا ل ع ر ب ي ة والتي يسميها البعض ب ا ل ج ا م ع ة ا ل ع ب ر ي ة ل أ ن ه ا وفق المشروع ا ل أ م ر ي ك ي والصهيوني قراراتها و ا ض ح ة اتباعا لتلك ا ل س ي ا س ة نعم يدفعون الدولار النفطي ل أ م ر ي ك ا ويدفعون المليارات ويعدون بالصفقات ل أ ج ل أ ن تتدخل أ م ر ي ك ا و ت ض ر ب سوريا لماذا واختصروا الكلام أ ن هذه ا ل أ ن ظ م ة لا تمتلك ش ر ع ي ة من حكوماتها إ ن م ا ش ر ع ي ة بقائها وبقاء عرشها اللاشرعي المهتز المهترئ إ ن م ا هو باب ب ر ك ة اسيادها لا ترى لها بقاء إ ل ا برضا أ م ر ي ك ا عنها ولن ترضى عنها أ م ر ي ك ا إ ل ا إ ذ ا أ م ن ت مدللت أ م ر ي ك ا وهي إ س ر ا ئ ي ل أ م ر ي ك ا لن ترضى عن حكومات العرب والمسلمين في ا ل م ن ط ق ة وغيرها إ ل ا إ ذ ا أ ر ض و ا مدللتها إ س ر ا ئ ي ل إ ذ ا عاشت إ س ر ا ئ ي ل في أ م ا ن سوف ترضى أ م ر ي ك ا و إ ذ ا رضيت أ م ر ي ك ا سوف تبقي على هذه ا ل أ ن ظ م ة الخانعه العميلة البائعة لشعوبها ومقدرات ا و أ ط نعم ه ا ن ولذا الحرب على محور ا ل م ق ا و م ة للمشروع ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي الصهيوني ا ل أ م ر ي ك ي ومحور ا ل م ق ا و م ة واضح في بلد كسوريا وفي الجيش السوري وفي هذا البلد الذي ط ي ل ة تاريخه لم يخنع للمشروع ا ل أ م ر ي ك ي الصهيوني ولم يقبل بالاعتراف ب إ س ر ا ئ ي ل ولم يقبل بالقبول ب ا ل أ م ر الواقع المفروض هنا ا ل م س أ ل ة ضرب سوريا لتنعم إ س ر اسرائيل ئ ي ل لتأمن إ ولو في المستقبل ل ت أ م ن إ س ر ا ئ ي ل و إ ذ ا أ م ن ت إ س ر ا ئ ي ل رضيت أ م ر ي ك ا و إ ذ ا رضيت أ م ر ي ك ا بقي العملاء ولذا العملاء يدفعون بالغالي والثمين بل يدفعون بشرف كرامتهم و ك ر ا م ة شعوبهم و إ س ل ا م ه م بل يدفعون بكل المقدرات بل بمستقبل بلدانهم وشعوبهم كلها فداء ل أ م ر ي ك ا و إ س ر ا ئ ي ل لترضى عنهم أ م ر ي ك ا ليبقوا على عروشهم أ ي ا م ا م ع د و د ة أ خ ر ى الحل والقرار للشعب السوري هذا م ب د أ ن ا في بلدنا وفي كل بلد أ ن الحل هو للشعوب و أ ن الشعوب هي التي تقرر مصيرها تختار نظامها تنتخب حكومتها تكتب دستورها و ن ت خ ب من يمثلها حقا هذا مطلب كل الشعوب ا ل م ح ق ة ا ل ح ر ة ونحن شعب من تلك الشعوب نطلب بحق تقرير المصير ومصيرنا نقرره نحن ب أ ن ف س ن ا وليس ل أ ح د حق وليس ل أ ج ن ب ي ان يتدخل في ذلك أ و يملي علينا هذا الحل في سوريا وهذا الحل في البحرين وهذا الحل في مصر وهذا الحل في تونس وهذا الحل في كل البلدان في كل الشعوب أ ن يرضخ ل ر أ ي الشعب في تقرير مصيره وما يريده وما يختاره نعم وغيرها وخلاف ذلك الويلات والحروب والمصائب والالام من جرائم ا ل د ك ت ا ت و ر ي ة في البحرين السجن ليس مختصا ب ف ئ ة كما في السابق سجن للكبار حتى للشيبه وكبار السن وسجن للصغار حتى ابن ا ل أ ح د عشر س ن ة و الاثني عشر س ن ة و ا ل ث ل ا ث ة عشر س ن ة سجن للرجال وسجن للنساء سجن للمريض المكفوف البصر وسجن ل ل م ر أ ة الحامل المقرب لوضع حملها نعم ا ل د ك ت ا ت و ر ي ة في البحرين تريد أ ن تضرب أ ع ل ى ا ل أ ر ق ا م ا ل ق ي ا س ي ة في العالم كله والتاريخ في انتهاك حقوق هذا الشعب وفي ارتكاب أ ب ش ع الانتهاكات في حق ا ل إ ن س ا ن في حق البشر في حق الوطن ا م ر أ ة حامل مقرب لا تملك من أ م ر ه ا شيئا يبتز أ ه ل ه ا ل ق د م و ا اعتذارا ل أ ن قوات ا ل أ م ن قد شتمتها و لعله ضربت زوجها لعل أ ق و ل لست م ت أ ك د ا نعم شتمتها و على ما نقلت أ ن ه ا ضربت في مركز الهدي ع نعم ل أ ن ه ا لم تعتذر و ل أ ن ه ا لم يعتذروا فلعل الشرط ة و ا ل م ر ت ز ق ة وتلك ا ل أ ي د ي ا ل م ش ل و ل ة التي امتدت عليها لعلها ت أ ل م ت قليلا فوجب عليها وعلى أ ه ل ه ا أ ن يعتذروا لكي يتكرم عليها في أ ن يفرج عنها لتضع مولودها خارج السجن هذه ا ل د ك ت ا ت و ر ي ة و تهديد م ص ا ب ة ا ل ك و ر ة في تلك ا ل ج ر ي م ة الوقحه لو كان حياء عند هذه ا ل ح ك و م ة لو كان ذ ر ة حياء توجد في هذه ا ل ح ك و م ة لاستقالت لا من زمان يعتدى على ف ت ا ة يعتدى على ع ا ئ ل ة في عقر دارهم و يدرجون بدمائهم ا ل ش و يضرجون ز ن ب بالشوزن ا ب ن ة ا ل س ت ة عشر س ن ة واخيها ابن الثماني سنين نعم وتلك ا ل أ ك ا ذ ي ب وتلك الافتراءات ا ل ن ت ي ج ة ماذا هل من حياء لا لا تستحق دكتاتوريا فقد نقل أ ه ل ه ا للوفد الذي زارهم من المجلس ا ل إ س ل ا م ي العلمائي بالاسناد المجلس ا ل إ س ل ا م ي العلمائي شكل وفدا ل ز ي ا ر ة ت ض ا م ن ي ة مع هذا البيت المحترم و هذه ا ل ع ا ئ ل ة المعتدى عليها ماذا قال أ ه ل ه ا لوفد المجلس ا ل إ س ل ا م ي العلمائي ان الشرط ة أ ن قوات ا ل أ م ن هددون قالوا لنا تتنازلون عن ا ل ق ض ي ة و إ ل ا رفعنا ق ض ي ة شتم و إ ه ا ن ة على ابنتكم ا ب ن ة س ت عشر س ن ة اللي دخل عليها المرتزق في الدار وضربها شوزا تسكت عن حقها و إ ل ا تنقلب عليها ا ل ط ا و ل ة و اصير عليها ق ض ي ة شتم و ضرب و إ ه ا ن ة إ ل ى قوات ا ل أ م ن ا ل ب و ا س ل ا ل أ خ و ة ا ل ب و ا س ل لوزير ا ل د ا خ ل ي ة نعم هذه من ا ل د ك ت ا ت و ر ي ة و العقاب الجماعي نعم تعليقي يا ح ك و م ة الظلم السجن لم يعف ي أ ح د ا من هذا الشعب لا صغيرا ولا كبيرا لا رجلا لا ا م ر أ ة لا سياسيا لا طبيبا لا رياضيا لا عسكريا اعتقلتم كل فئات الشعب و ظلمتم كل فئات الشعب هذا له دلالات ا ل د ل ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن ك م تعادون كل الشعب ا ل د ل ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن كل الشعب يرفضكم ل أ ن كل الشعب سجنتهم معناها أ ن الشعب كله يرفضكم سجنكم لكل فئات الشعب يعني استفتاء أ م ا م العالم والتاريخ أ ن شعب البحرين بكل فئاته رافض ل ح ك و م ة ا ل د ك ت ا ت و ر ي ة هذا افتاء منكم هذا بيان للعالم كله لا نحتاج إ ل ى عمل استفتاء أ ن ت م تقولون للعالم أ ن الشعب كله يكرهنا أ ن الشعب كله إ ر ه ا ب ي أ ن الشعب كله يرفضنا إ ذ ن ما بقاؤكم العقاب الجماعي مستمر و مسيلات الغازات و غازات المسيلات و غازات ا ل خ ا ن ق ة والغازات ا ل خ ا والغازات ا ن ق ة ل س ا م ة ما زالت تعاقب بها المناطق و دون أ ي سبب سجلت و وثقت كثير من العقابات ا ل ج م ا ع ي ة على ع د ة مناطق في البحرين لا يوجد فيها حتى متظاهر واحد في حينها و انما لعل المرتزق يعطون اجرهم على مقدار ما يقذفون من تلك الغازات لعله لا تفسير لذلك أ و أ ح ق ا ل بقيت في النفوس لم تفتر بعد فتنفس إ ل ى آ خ ر ه ا ما تفسير ذلك ما تفسير ذلك المساجد المهدمه ملف مقلق و ظ ل ا م ة في هذا الوطن ا ل ح ك و م ة دون استحياء لم تعالج هذا الملف بوضوح و ب ص ر ا ح ة إ ل ى ا ل آ ن والشعب لن يتنازل والشعب المؤمن المعمر لبيوت الله لن يتنازل عن هذه المساجد المهدمه و يرفض كل الاعتداءات والانتهاكات مسجد ف د ك الزهره في الدوار ا ل أ و ل أ و الثاني قد قد اقتلع التسوير الحديدي المؤقت و ليست ب أ و ل م ر ة تسوير حديدي عمله المؤمنون على موقع المسجد فجاءت قوات ا ل أ م ن ا ل م د ج ج ة و اقتلعت ذلك السور قبل أ ي ا م قوات ا ل أ م ن بلد ا ل ح ك و م بلد العجائب قوات ا ل أ م ن أ ص ب ح ت تعمل عند البلديات حينما سئلوا اين مسؤولكم قالوا هذا أ م ر من البلديات أ ص ب ح ت ل ك ث ر ة ا ل م ر ت ز ق ة في هذا الوطن ليس لهم عمل بعد كل الانتهاكات أ ن يعملوا موظفين إ ض ا ف ي ي ن ل و ز ا ر ة البلديات الظاهر هكذا حسب الامر نعم فلك الزهره اخترع ت س و ي ر ه سيصور م ر ة أ خ ر ى و ث ا ل ث ة و ر ا ب ع ة و الف م ر ة لن يتنازل هذا الشعب عن هذا الموقع عن هذه المساجد مسجد الامام الهادي عليه السلام في الدوار العشرين مسجد و ماتم ا ل إ م ا م الهادي عليه السلام في الدوار العشرين أ ع ل ن أ ن ه سوف يبنى المسجد فقط و سوف يبنى بحسب ما ذكر ا ل إ خ و ة المتابعون وفق الوثائق و ا ل أ ر ق ا م أ ن المسجد سوف يبنى على مقدار سته ب ا ل م ئ ة فقط من م س ا ح ة ا ل أ ر ض من م س ا ح ة ا ل أ ر ض كلها التي هي م خ ص ص ة لمسجد و م أ ت م و مركز بكل مرافقه مركز ديني بكل مرافقه مسجد و ماتم و ص ا ل ة و محلات و مواقف سوف يبنون أ ع ل ن و ا أ ن ه م ا ل م س أ ل ة رفعوها أ و طرحوها ل ل م ن ا ق ص ة سوف يبنون المسجد فقط من أ ن ت م من أ ن ت م م ا ت ع ت ر ف و ا بكم ليكون لكم ماتم رسمي في هذه ا ل م د ي ن ة تحلمون يعتبرونها غلطه غلقوها يريدون أ ن يتجاوزوها لا م أ ت م لكم رسمي في هذه ا ل م د ي ن ة ل أ ن ه لا اعتراف بوجودكم نعم يريدون أ ن يبنوا فقط المسجد و على م س ا ح ة س ت ة ب ا ل م ئ ة و ستين سته ب ا ل م ئ ه من مجموع ا ل أ ر ض و كيف سوف يبنون طبعا نرفض نحن ذلك البناء لا بد للمشروع ب أ ك م ل ه و إ ذ ا يبنى المسجد لا يبنى ب ط ر ي ق ة ت ف ص ل ا ل أ ر ض قد يبنون مسجدا لا نعارض لكن كيف سوف يبنى المسجد و في أ ي موقع من ا ل أ ر ض قد يبنون المسجد في موقع يتلف عليك ا ل أ ر ض بعد ذلك أ ن ماذا تبني ماتما و ب ق ي ة مرافقها نعم هذه ظ ل ا م ة اعتدال على مسجد في المعامير وتكرر قبلا في ع ر ا ن واليوم وصلتنا بعض ا ل أ خ ب ا ر عن الاعتداء على مسجد في ج د ع ل ي وهكذا س ي ر ة الاعتداء على المساجد ا ل س ن ة ا ل س ي ئ ة التي سنها هذا النظام وسارت علي وسارت وسار عليها ازلامه وبلطجيته وتوابعه ما زالت الاعتداءات م ر ت ز ق ة وما زالت الاعتداءات تترى على المساجد المهدمه وغيرها وما زالت الظلامات تترى ونحن شعب لن يتنازل عن مساجده فليكيدوا كيدهم وليناصبوا جهدهم لن نتنازل عن مساجدنا ولن ي ه د أ لنا قرار حتى باعمارها كلها دون استثناء وحتى حمايتها دون استثناء وحتى م ع ا ق ب ة كل المجرمين دون استثناء من هنا م ص ي ب ة ا ل أ و ق ا ف ا ل ج ع ف ر ي ة ط ا ئ ف ة عظمى في هذا الوطن و أ و ق ا ف ه ا ع ظ ي م ة في هذا الوطن من لمن تسلم هذه ا ل أ و ق ا ف تحتاج إ ل ى أ ي د أ م ي ن ة تحتاج إ ل ى أ ي د م ت ش ر ع ة أ م ي ن ة ح ر ي ص ة على شرع الله وعلى بيوت الله وعلى ا ل م آ ت م وعلى ا ل أ و ق ا ف والمقدسات اما إ ذ ا كان توظيف وتعيين وتوزير وترئيس أ ع ض ا ء لمجلس إ د ا ر ة ا ل أ و ق ا ف ا ل ج ع ف ر ي ة ليس الضوابط الشرعية وفق و ا ل ع ق ل ي ة و إ ن م ا وفق المشتهيات ا ل س ي ا س ي ة فهنا الخراب والدمار المفترض أ ن يعينوا وفق ك ف ا ء ة واختصاص أ ن يكونوا كفوئين ومختصين و ي أ خ ذ ر أ ي أ ه ل الاختصاص وهم أ ه ل الشرع وعلماء الشرع أ م ا أ ن يعين مسؤول أ و مجلس وفق ر غ ب ة س ي ا س ي ة وفق أ ه د ا ف س ي ا س ي ة وفق ضرب بعضنا ببعض فينصب من ينصب و لا من دون أ د ن ى ك ف ا ء ة لهذا الموقع ا ل إ د ا ر ا ت ا ل س ا ب ق ة ضيعت كثيرا و ضاعت عليها كثير ا لا نتهم ولا نعمم نقول عملت بعضها شيئا ولكن ليس وفق المطلوب كنا نتمنى إ د ا ر ة أ و ق ا ف غ ي و ر ة تقول للظالم كلا وتعمر المساجد من أ و ل شهر وشهرين هدمت كنا نطالب ب إ د ا ر ة أ و ق ا ف أ ن تعلن للعالم أ ن ه ا ترفع قضايا ضد كل من ساهم في هدم المساجد لم تمتلك ا ل ش ج ا ع ة لم تمتلك تلك ا ل ش ج ا ع ة عملت شيئا لا ننكر لكن هذا الشيء ليس وفق المطلوب و ليس وفق ا ل غ ي ر ة ا ل إ ي م ا ن ي ة و المستوى المطلوب ل ل غ ي ر ة للغيرة على ا ل أ و ق ا ف و المقدسات و ا ل ط ا م ة العظمى التوزير التنصيب ا ل أ خ ي ر من أ ج م ع العلماء على عدم كفاءته نعم فعلى ا ل أ و ق ا ف السلام وعلى المقدسات السلام في البحرين على أ و ق ا ف ا ل ش ي ع ة في البحرين السلام إ ن استمرت هذه ا ل س ي ا س ة ب ت أ م ي ر وتنصيب من تشتهيه ا ل س ي ا س ة ب ا ل أ م س سمعنا خبرا نرجو أ ن يكون صحيحا سمعنا لتحرك ل س م ا ح ة الشيخ أ ح م د بن خلف العصفور حفظه الله و رعاه من تحرك جدي للعدول عن ذلك القرار و ذلك التنصيب إ ن كان فهو نعم التحرك و نحن نسانده و نحن كعلماء و كشعب حريصون على أ و ق ا ف ن ا و على مقدساتنا نساند هذا التحرك و نعلن الرفض و نطالب بالتغيير وفق اشتراطات ا ل ك ف ا ء ة و ا ل أ ه ل ي ة و لذا هذه م ظ ل م ة من المظالم تؤكد على أ ن هذا الشعب لا مجال ل أ ن يتراجع لكي يصلح كل ا ل أ و ض ا ع هذا ملف من الملفات الناتج من هذا الظلم وهذه ا ل د ك ت ا ت و ر ي ة ولذا هذا الشعب مصر لن يتراجع ولن يتنازل سوف يخرج في المسيرات في كل زمان في كل يوم وفي كل مكان ل أ ج ل إ ح ق ا ق كل الحق و إ ب ط ا ل كل الباطل في م س ي ر ة هذا اليوم كما في م س ي ر ة ا ل أ س ب و ع الماضي وفي مسيرات كل ل ي ل ة وفي مسيرات كل وفي كل الفعاليات ا ل س ل م ي ة ا ل ح ض ا ر ي ة سوف يبقى هذا الشعب رافعا الصوت رافضا الظلم مطالبا بكل الحقوق حتى إ ن ص ا ف ه و إ ع ط ا ئ ه كل حقوقه ورفع كل الظلامات و م ح ا س ب ة كل الظالمين والمجرمين ن س أ ل الله عز وجل أ ن يفرج عنا عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا كلامح البصر وهو اقرب من ذلك وهو ارحم الراحمين ن س أ ل ه أ ن يرحم الشهداء أ ن يرد الغرباء أ ن يفك ا ل أ س ر المعتقلين والمعتقلات أ ن يشفي ويداوي ويعافي المرضى و ا ل م ع ل و ل ي ن والمجروحين أ ن يغير س و ء ح ا ل ن ا بحسن حاله وهو الكريم أ ن يصلح كل فاسد من أ م و ر المسلمين إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذي القربى وينه ه ى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أ ق و ل قولي هذا داعيا مستغفرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آ ل ه الظاهرين